وروا أبو داود في سننه وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة